الميزان الا تطهروا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات ريقم والحفظ العصف وهو فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفحار وخلق الجان من مالج من نار ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكتبان مرج البحرين يلتقيان بينهما فرزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكتبان يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللؤْلؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آيَةٍ لَّآئِكُمْ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آيَةٍ لَّآئِكُمْ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۖ إِنَّ مَن نَّعَمْرُهَا فَ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شهر فبأي آلاء ربكما تكذبان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 لا تَفظونَ إَِّا بِسُطان فَبِأَن آلَ يرَّكُ مَا تُكَّبان يُرسَلُ عَلَكُ مَا شوظ مِن مارنُعَاسُ فَلا تَن تَصان يقوماتك الكذبان فاذا انشقت السماء فكانت وضده كفها فبأي الائن ربكما تكذبان فيوم لا يسأل عن فان بين جن وش بأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يقفونَ بَنهَا وَضَنَحَين آ فَبِأَ آلَ يَّكُ مَا تكَّبان وَلِمَنْ خَافَمَ ق بِ جََّدَان فَبِأَن آلَ يَبْكُ مكُكَ ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تدريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأَ آلَ يرّك مَا تُكَذّبان متَّكينَعَ فرُوشٍ بَلهَّ إِهاَا مِنْ بستَغَفَ وَجَنَل جََّتَذ فبِأَ آلَ يرَّك م تكَذّبان فيهن قاصرات الطرف لم يقوم ثم إنس قبلهم ولا جانوا فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوث والمرجان فبأي آلاء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 مك فأَ آ يَفك مكَّب فيه م عنان نَفاق فبأَي آ يفك ماككَّب فيه م فكك وَنق وَ ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حم قصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما لَْ يَفُمِف إِ شُم قَبِلَهُم وَلادَ فَبِأَْن آلَ يرَّكُ مَا تُكَّبان مُتَّكِئين عَ رَفْرَ فٍ خُقعَ بِقَضكم فِشَال فَبِأَي آلَ يرَّكُ تبارك اسم ربك بالجلال والإقرام